119. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون 110. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإذاَا خَلَ إ شََقينهِمْ قَوا إِ مَعَكُم إِ مَا نَحْنُ مستْتَهْذئون.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 وَدَبَ ْقَ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَارِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لهم 124. وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير 125. يا أيها 113. فسعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين مِن قبلكم لعلكم تتقون 114. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء وَأَنزَلَ وأنزل من السماء ماء رَجَبَهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنَدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بسورة من مِسْكِنِي وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ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 118. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 119. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم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 124. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 125. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفف الدماء 126. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 127. قال إني أعلم ما لا وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال هؤلاء ان بي اني باسماءها كنتم صادقين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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابنيس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وَكُ مِنْهَا رَوَدًاحيَيْثُ شِتُمَا وَلَا تَطُبَ هذهذ الشَّجرَةَ فَتَكُناَ مِنَ الوَّالِمِين فَأَزَلهُ مَ الشَّيطان عَنْهَا فَأخْرَجَهُمَا مِنا كََ فِي وَقُلْ نَهْ بِطُ بَعْضُطٌ لِبَعضٍُ عدو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 117. فمن تبع فَلَا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 118. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني اسروا الى تكن نعمتي التي انمت عليكم وانفوا بعهدي اوف بعهدكم وان يا يرهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به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 أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بَنِي إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم 116. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون 117. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ولمتم أنفسكم باتخاذكم العجل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 فَاخَذَتْكُم صَاعِقَةٌ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ دَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْبَلَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ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 فَبَدَّلَ الَّذِينَ وَلَّوْا قَوْلًا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ وَلَّوْا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى قَوْمَهُ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا وقد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في وَإِذْ مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا من مَا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَتْ أَسْتُبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ ما سألتم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 فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً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 وَإَِّ مِنَ الْخجَوَةِ لَماَا يَتَ فَيَّوْ مِنْهُ الأنْهَا وَإَِّ مِنْ هَالَمَا يَشََّّّقُ فَيَقُوج مِنْهُ المَا وَإَِّ مِنْهَا لَمَا, منه لما يَهِّقُ مِن خُشيَةِ الن الله وَمَ اللهَّهُ بِوافِلٍ َّ تَعْمَلُون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 وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ عَبْدًا فَلَيَخْلُفَنَّ اللَّهُ عَدَّهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 ثُمَّ تَوَّيتُم إِللاا قَللَم مِكُم وَآاتُم مُرِمُون وَإِذْ أَخَذْنَامِ ذَااقَكُمْ لا تَسْفكونَادِمَا أَكُمْ وَلاَا تُخْرجونَ آافُسَكُم مِ بَارِكُمْ ثمَُّ أَقُرَتُم وَآُمْ تَشْشهَدُون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 وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وَهُوَ محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا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 فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْ بَلَّ عَلَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ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 قُل إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّهْرُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ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 والله بصير بِمَا يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا, مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين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 وما يكفر بها الا الفاسقون او كلما عاهدوا عهدا نبذوه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون ولم ما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم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 عَلَيْهِ وَلَا نَصِير أَم تُرِيدُونَ أن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كما سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَادَّ كَثِيرٌ مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن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 وَقالَالَةٍ صارلَسَةٍ يَهود على شيءَ وَهُمْ يَْلُونَ الكِت كَذَلِكَ قَالَ الذينَ ل يَعْلَونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَلَّهُ يَحكُمُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْ القَامَةِ فيِي مَا كانَوا فِيهِ يَفْتَلِفُون وَمَْ أَظْلَمُ مِن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 وَلَِّه المَشِقُ والالمَوورِبِ فَأَينَ ماَا تُوُّ فَتَن وَجَهُم ال إِ الله, الله وَاسِعُم عَم وَقالَا التَّخَلَ اللهَّهُ وَلَدَا سُبحانَ دَلَّهُ مَا في السمواتِ وَأَبض قُلُ له قانتونُ بَذعُ السَّمواتِ وَأَبض وَإِذا فَب أَمرزَ إَِّ ماَا يَقولُ لَهُ ق فََكُ وَقَا الذينَ لا يَعلَونَ لَلَا يُكَِّمُونَ اللهَّهُ أَ تَأتن آي كَذَلكَ قَالَ الذينَ مِن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 وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ على الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ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 وَاتَّخِذُ مِنَّ قامِ إِدْ رَهِي مَ مُصَّ وَهِدن إِن إِبِراَهِمَ وَإسمماعِلَ أَطَهْنِ رَابَيتَ للِطَّائِ فِينَ وَعَكِفينَ وَُّكَ السّود وَإِذ الطَالَ إِذْ رَهِي مُرَبّجِ عَهَادَا وَالرِّزْقُ أَهْلُهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَتَأَمَّنَ من مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 قالوا نَعْبُدُ إ مَكَ وَإِلَ مأَبَائكَ إِذ رهِيمَ وَإسمماعِلَ وَإِسح إ هَ وَاحدَ وَلَحْنُ لَ مسلمون تلكَأَّةُ قَد خلَت لَهَمَا كَسَبَت وَلَكُم كَسَبَُم.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 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَقًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ رَسُولَ مِنكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجِيكَ فِي السَّمَاءِ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 لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من 119. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تقوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون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 مَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا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 114. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون 115. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 116. وما به لغير الله فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ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 وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين, والسائلين وفي الذقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تتقون.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 فمن كان منكم مريضا أَوْ على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام بسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له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 ثم أتموا الصيام إلى الليل وَلَا تباشرهم وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وَلَا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل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 والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا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 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم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 124. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم 125. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع العمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن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 كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ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 أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنَافِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ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 112. والله يعلم وأنتم لا تعلمون 113. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه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 وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات نعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير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 129. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم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 فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 129. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 110. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 111. الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان تخافوا ان لا يقيموا حدود الله فان خفتم ان حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ الله اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعجلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا اذا ترى بالمعروف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 أَوْ أَكْنَنْتُمْ في أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرَّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْذِمُوا عُقُدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلًا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 وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كَذَلِكَ يبين الله لكم آياته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 119. ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع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 والله مع الصابرين ولما برزوا رجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الرُّسُلَ فَضَلَّ نَ بَعْضُهُمْ على بعض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 فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتِلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم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 ولا يؤده حبهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرفض من الغيب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 والذين كفروا أولياؤهم الطابوت يخرجونهم مِنَ النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إن الذي حاج إبراهيم في ربه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 124. ثم نكسوها لحما فلما تَبَيَّنَ لَهُ له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير 125. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن قال فخذ أربعة من الطير فصرهم إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 الذيذينَ يُ في قُونَ أَمَّلَهُم في سَب اللهِثُمَّ لا انتْبِرونمَا فَقُمَ النَّو وَلا أَذا لَهُم أَجهُم دَّهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلهُم يَحزَنُون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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 119. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن والله بما تعملون بصير 113. أيوذ أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب 114. تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات 118. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 119. يا أيها الذين آمنوا فِقُومٌ طَيِّبَاتٌ مَا كَسَبْتُمْ وَمِنَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْنَمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تَفْقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَلَهُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِذَا إن تُبْدِي الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ مَا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ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 وَمَا تُ فِقُ مِنْ خَيْيرِ فَلِأَافُوسِكُمْ وَماَا تُ فقُونَ إِلَّدَتِ غَ أَوجهَِّ وَماَا تُ فِقُ مِن خَير وَالفَّائِلَكُمْ وَأَنتُم لا تُقْلَمُ لللفق إ الذي ن أُخصوا في سب إلاه لا يستطيعون بررب في الأب يخسب الجهل أونيا أم التّف 124. ويتعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس وَمَا وما تنفقوا من خير فإن بِهِ به عليم 125. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهِ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عليه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 119. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد 110. وإن تفعلوا فإنه خسوق بكم ويأتقوا الله ويؤلمكم الله عليم. وَإِن كُنتُم عَلَىٰ أَتْفَرُوا وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهْنٌ مَّقْبُوضٌ فإن أَبَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَيُؤَدِّ الَّذِي بَيْنَكُم مِّنْ أَمَانَةٍ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن وإنه آثم تلب والله بما تعملون عليهم لإله ما في السماوات وما في الأرض وإن ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغزر لمن اشَاءَ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَرَأَيْتَ مَن هُوَ رَسُولُ بِالْمَا كَأَنَّهُ يَرْهَبُ كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد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 ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملته مع الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو انا رحمها انت موتا فانك صكنا على القوم هكا افريدي وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات القادسيه الاسلاميه بالدممم هاتف رقم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته